وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ سَاقِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا لا تحسبن ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العظيم ولهم عذاب أليم كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السماوات والأرض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 تجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفى بعضكم من الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا